والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في كلهم مشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن شن غربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيَةٍ من آيَاتِ ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بك وقرآن مبين ليُظهر من كان حياً ويحقن قول على الكافرين وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنَّمَا لَهَا مالكون. وذللناها ما شاربوا فلا يشربون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحسن كقولهم إننا نعلم ما يشربون وما يلينون. أو لم يعلم الإنسان أن خلقناه من نطبة فإذا هو فصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يطي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشعها أول مروة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم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 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا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 احسروا الذين ظلموا وأسواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهتوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون فالهم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءون كنتم تحتوننا على قالوا من لم تكونوا مؤمين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين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 يطاب عليهم بكأس من معين بيضاء لذة الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين فأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 قالت الله إن كت لتغذين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما, أَفَمَا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أَغَارِقَ مَا نزلا أَمْ شَجَرَةُ الشَّقْوِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُوضُ فِي أَطْوِ الجحيم قُلْ هَذَا رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها، فما منها البطن، ثم إن لهم عليها لشوب من حمين، ثم إن موضعهم إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على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 اغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأديه وقومه ماذا تعبدون أئس كان آل دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني تقين فتولوا عن المجبرين فراغ إلى آله بهم فقال ألا تأكدون ما لكم لا تنققون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنفدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به تيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب أبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلو معه السعي قال يا بني إِنِّي أَرَى بالمنام أني ألبحك فهوظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستبقني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجمين وناديناه قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاه المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتي ما محسن لنفسه مبين ولقرمننا على موسى هما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وترثنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إليانا من الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ ادَّعَوْهُ بَعْلَهُ وَتَذْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَتَزَبَّؤُونَ بَيْنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآفين وإنكم لتمرون عليهم مصلحين وبالليل أفلا تعطلون